أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أذارك ما القارعة؟ القارعة يوم يكون الناس كيف راش المبتود وتكون الجبال كالعهد المفقود. مَن وَزْنُكَ قُلَت مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّاضِي وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمَّ طَغَاوِيًا وَنَأْذَرُكَ مَاكِيًا نَارٌ